اللهم أهل شباب المسلمين اللهم أهل شباب المسلمين اللهم ألقي في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح اللهم وألفت في قلوبهم بغض المنكرات اللهم وألفت في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اهد الرساله المسلمين اللهم اجعل النساء مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظنا من التب والرج والسفور وموكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لآباء في لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأمنا وأمانتنا اللهم أعط قرابنا ورقاب والدين من النار اللهم أعط قرابنا ورقاب والدين من النار اللهم إن نعود بك من النار اللهم إن نعود بك من حر النار اللهم إن نعود بك من فتنة القبر ومن ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذين قالوهم واصلح ذات بينهم واهدهم السلام واهدهم سبل السلام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا رحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والترام وحدنا اللهم أمنا يوم البعث اللهم البعد الله جعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة إلى إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت الله نسألك الرحمن اللهم إنا نسألك المغفرة اللهم إنا نسألك المغفرة يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب أنت ملادنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا من يتأنى على المخطئين يا من يتأنى على المخطئين يا من يتأنى على المخطئين يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من على المعاصي فلم يفضحنا ذنوبنا اليك صاعده ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء اللهم إنا ندعوك دعاء ساكين ونرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثر الذنوب وقلت حسنات وألجمته خطايا ولم يجد إلا أنت رحمة ولم يجد إلا أنت ناصر يا أرحم الراحمين اللهم كما سترت الذنوبنا في الدنيا فسترها يوم القيامة يوم العرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ما قصر عن ورينا ولم تبلغ مسألتنا من خير الدنيا والآخرة اللهم ونرغب إليك فيها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد